وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا والقران فرقناه لتقراو على الناس علامه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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمن أيام إما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتبه